عيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والارض مددناها و القينا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍّ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقوة لها طلع نضيد رزق للعباد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 القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناع معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر في العذاب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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل لم وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمت تَقيناً غَيْرَ هذا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ منير ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في بلادها من محيص ان في ذلك لذكرى عالما